waye bas calaabaare iyada garanayo imaam Malik ba waxa la weydiyo qolaynta meelas uu yimaadeen aqirmaayo dibin kuwa ayaga markaas halkaas waxaan leenahay markaa waxa way ogu xushay ku yiri aadaanku kuugu waaajibina wuxuu ku waajibay kariyo masadida iyo مأدن كاوح السبين جني ماركي وحوهي يعني اللهم استعان ماركي وقدم كدب باوحي أراني السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته حيا على السلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح يرحمك الله كورجي وحظ الله عصوها وإمامك انتو أتغو بوو ياد جيري مرخاسو ودواقي جيري مرخاسو لافيقا كو ودجيري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الامير حي على الصلاه صلاه دوكالي حي على الصلاه حي على الفلاح انت اسو جير لوجه يرحمك الله حق دمر خيره عنجري كدب جمعه واكلا ن و خو اورن جيري السلام عليك ايها الامير وفير ص السلام عليك ايها الامير ورحمه الله وبركاته قد حانت الصلاه قد حانت الصلاه تسولج انتو جمعه الاذان وخور جلاي سلامي د صلاه توي امير كناو واخوياان وي صلاهديرا ويضواتي صلاهدي ويضواتي النوع عصا مخو يahay waxa ma banaantay imam maaddi marku انتو اتغو مؤدي في اين مرخه واخوياان هل أنت إمامك يقول أنه صلى الله عليه وسلم أمامك سحوياً الله مستعان ودعاً آخرين ويقول أنه مصدقاً تهياساً وقوه الرغير والكاسب هل أنت إمام المالي قد يقول رحمه الله تعالى وحي قصوه قاري مبجلبة هل أنت قصوه قاري مبجلبة والزمن الأخرى لا يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان خلفاء الغاشدين مجد المرقى سوى إياه قف قوله إياه ندي المرقى ما <سلام> بقرنا إياه بذعب المرقى حقيقة تبت وتكلفك ألفاظ الكدل الذي يسكوك اللي فيه سيد أثرك عبد الله بن عمال الخطاب بكوية المرقى طيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قولك المرقى بلاوتك جدوه وحورين جدل الصلاة للرسول كلاوي قاله لكن تكاليف تغلفاظ نصوح ارسل السلام عليك ايها رحمه الله وبركاته ايها على الصلاه حي على الفلاح يرحمك الله ورخص وحكم الجرب سلاوي يراهم الرخص السلام عليك ورحمه الله وبركاته ايها وحو... آه... قد خانه السلام قد السلام ورخص وحكم وصلنا مالك بالويدية عن قوم الحضور إن قلم يلكوا صوحا ذلتوا اسقوتي من أرادوا دون أن يجمعوا مكتوبة الصلاة مكتوبة أنك جماعة آذان فأرادوا ويدونهم أن يقيموا راقيمان ولا يؤدنوا أين وحبادهم قال المالك حول ذلك أرنقاسي مجزي عن مكبذيهم وإنما يجب النداء آذانك هو يجب أيام في مساجد الجماعات التي تصوت جمع الجمعية فيها دحية الصلاة و سينا من مالك مالويدي عن تسليم المعذمك السلامة على الإمام والسلامة و سينام بلعدي و الدعاء يرتانك إياه يسعق إمامك و يريه لسلاة صلاة و يريه إياه و من أول عليه قف يقول ري الله سلامة و سينامه لإمامك يقول ري الله السلامة يو أها فقال إحنام مالك لم يبلغني مساء قارم أن التسليم كان في الزمان الأول وقت يارض الوجرم مساء قارم أنت أنا حكومين لا تجريم بأنه لا يوجد سنة بلغي مرغم واحد يمكنك وضعه بدعاء عن شاكمي قال يحيى وحوري وسئلة مالك بالويده عن مؤذن مؤذن و أدن مؤذن لقوم قلو ثم انتظروا السلي كري ويام هل يأتي أحد قفمئن ويماده فنم يأتي أحد قفومئن مبه و كري فقام صلاة الصلاة دي واقيمي وصلى وحده كليم تكذي ثم جاء الناس ضدك ما بعد ان فرق انتوا يساقوا صلاة دي سرما يسي اي يعيدوا الصلاة صلاة مصرع لي معه مع الناس يتقمعوها قال وحولي لا يعيد الصلاة صلاة مصرع لي ومن جاء ضدكي مادة بعضين صلاة في انتوا كبح يساو كذيما دي فل يصلي هاتك لنفسي ونفسي سوحده كليم مساله وحوله التاينه معلوماته رحمه الله عليه بر الشرح يا حديثكم ان من كان قديم يا اقيم يا في سوي امام حين المساجد في مساله الصلاه ده يا جماعات, جماعات الاسلام مسلوك جماعات ضمن وجود اعلان كراه و واجب امام ما له لكن صلى الله عليه واله واجب كمه اما من جهة السنه و ابن انت لا لا جمع تجمع كذا ولا تكون كما فعل معاذ معسود سميه وانا المساله لا يقاته ان واخا ويان صلاه واجبة تو سنة لا غداب خران كد ايمان كاسو سنة تكون اد واجب اسكلي هو سنويستم واتفاق هو مدي هينا شرط ما هذا هو مذهب الجمهور اما علماء القاربه ساقبه اي وايو واخا الجبل وخلتكن النبي صلى الله عليه وسلم عشايقه كدنا وخطا قومكيسا salaadaysagu tukal iyo sunnahayd dadka ku dambeeyay inay waajib ay tukaliye taswiya haddaran suqafada sunnah tukaliya in aad kuliyay tukata ma waxa ka soo la tukaliya jamac ajlis oo dhaliisa ka soo na tukaliya qadaba xiradna sunna in yeeso waxa weeyay waajib ka ay sunni marka dadku soo gaadho laba rukacooda waxay dhahayaan waxaan labadaan badlaajixiyaasan markay ka baxaan labada adinkaa labadaa kici xadiyad kusoo gaadho ragacadii labaad miyahowad la xirna marka aad tixiyaasana wad kici ragacad baad tikan waad jixiyaasan labada adinkaa la wasiitkun markaan saamo ku siwayse salaada kale waxa ayro waxa uu jehli ila halka dadka kiliyo saxnaato allahu guutayo ama jamacala baranka ugu أهل بهم كالصحاب يسأل قال يحيى وحوري وسهل مالكم بل ويدي عن مؤذن مؤذن وأذن وأذن لقوم غلو ثم تنفل مرقى الصنايسي فأرادوا ويضون أن يصلوا إلى المرقى وكتوا كذان بإقامة غيره قفك الأقيمة تانقي أو إستقيم مؤذن كما أقيمني قفك الأقيمة بل كورن قال فقال وحوري لا بأس بذلك أن نتاوحد بكم الصنا اقامته اسا اقيمته انكيسو ايو اقامته غيره غير اقيمته انكيسو سواء اسميه واي واناي سوله سموس ka galay marku adibay kadima summihiisa ugu jira aqimeen ba asuuyay واي اللهم صلي عليه وسلم وانا سيده امامو ay qalaan marka suxaw yaane Abu Harifa ee إمام مالك أفكر مع هيفتاز وساسي القوان الله عليه وتعالى قال يحيى وحويري وسئل مالك ما له ويدي حديث ذلك وحجراه له كراهيه ويان قف قاينه عقيم وضعيف و يما تلبيديا مع البر غير قد ضعيفي قال مالك وحويري لم تجل الصبح صلاة الصبح كم ينزلم ينادى الله ان لو قبل الفجر صباحا قالوا له أقدميه فأما غيرها غير كضر من الصلوات صلاةها كمذا فإن أنه لم نرها معرك إنه ماء من سن ينادى الله أنه أقدمي إلا بعد أن يحل انت يبدن ويأكدمن ويأكدمن وقتها وقتها وقتها ملكه يمعده دماذا ذنبه له أقدمي أما وقته ينقر الله ما أقدمي كان إلا صلاة الصباح مياني لم تزل الصبح صلاة الصبح كما ينزل يُراد ايلو دواء قيل لها يدا قبل الفجر لكن وحالكا لسوير هيا لمبدا ادمي جلوا لسو وافصيه لكن وحالكا لسو لمبدا ادم ما, ما قبل, قبل طلوع الفجر مع مس بعد طلوع الفجر مع والصحيح كهره قبل طلوع الفجر وضحا خيليه الا وين ضا بعد طلوع الفجر اللعاء. فايدو مره بدي وتحصيل لحاصل الحاله قال علمينها دلا مركه وحي لكن ابو حنيفه محمد الحسن الشيباني واقضي ابو حنيفاها لكن ما هو انه يستغل في المذهب اها وحي قبان دعاده طلوع الفجر اهل الدي قبان لو ضبه ابو سلقه اللي يحب بنيه كصو سوشيال السوري ابو الحسن يو زفد بن ابي حذيل اللي نورن جديو تقاسه اللهم صل على هذا وحويل المرقى لم تزل السلح ينادى الله النور واقية قبل, قبل الفجر الصباح كهور فأما غيرها غير كذو من صلواتك مذا فإن أنه لما راها ينادى الله النور واقية إلا بعد أن يحل أنتم يميدك الدموية وقتها وقتها وحدثني عن مالك أنه بنقه وحسوق قال مالك أن المأدن مأدن كجائن يميد إلى عمر وخطاب يميد يؤدنه السلح وقدمه للصلاة الصبحية أما يؤذنه سقو أغيسيني لصلاة الصبح صلاة الصباح فوجده ووهلي نائما سقو هردا فقاله حويري الصلاة خير منهم فعمره عمر با عمري أن يجعل حينيانه في النداء الصبح هذا القصب خالك السفير ما يشعر حويان مؤذن كي ما يمت عمر وخطاب من مؤذن كي السجى او مرخا سخوايان اوغايسيينيا يؤذنه أي الاذا وامي الاذا بلا كان وبمعنى الاعلام ويه مرخا اوغايسيس ويهان اذن كن لوقاد عربيا اعلان بلا يده طيب يؤذنه السجى اوغايسيينيا صلاه دي الصبح عمر بن الخطاب مرتو وحو عمر وخطاب او وخدبهري كد وحوري الصلاه خير من النوم into duulisaaga waxa uu ku widay as-salatu khayr min-nawm ana wuu ku toosinaya caddi waxa dhacay markaa Umar wuxuu amray creebada inuu ku daro aadaan ka subaxaan aadaan ka subax bisalana subax wayan waxa la isku hayaa aadaan ka subaxaa labada aadaan ma koordo miska dabba waxa lagu baaduhu waxa hileey waxa بعضهم daray waxa korba yiraahdeen wa baaduhu waxa hileey ka dambaa lagu daray oo ka dambaa marka saxawayaan de asalaatu khayr minna lafti wasiga laga fahmayo waxa weydaddu qayb qeyb ka horay ista qor daa ka wa ka dabow hawo iyo way ska salaadimo la o dibeer ka horay ka hor ay iclaamki ha biirayaan almina mas'ala asii wa و بلا بلاال قديميو ااذان كهورا وقت ااذانك صلاتنا وعمرقاس حويان هورددو وا حلال مرقاس قيرتاندام به امرقاس حويان عبد الله مقتومر ااذانك داندو ادمينا هورددو امرقاس حويان وا حرام و يكتمرك و خوسورلي ااذان كهره وطمعنا فبلا أنت وقال لقاء اللي المهم أضيبه وحححوظ بلنبا لون البذنية كل مهدان كتنم اللي قد رأيه بسالة سواء بسالة مرمبانية الضوات بلا مفجره وايا عن أحياء المالك عن أبيه عن عمه أبي سهيل بن مالك وليلا أبي عن أبيه أبيه بيسونا كور فمي وأبيه وحليلا هو مالك بن عمي عامر الأسبحي وليلا وتابعي أنه قال وحوري ما أعرف شيئا شيئ ما قرنا يوم مما كي كبير أدرته عن كل صهر الذي عليده شيئا عن الناس ضدك إلا أن هذا هذا الصلاة صلاة الله أدمه يموه ضدك وحق الفعل كي يقواش المانت الصبيان وقل وحقمات الله قرنا يودينا هنا هو صحة آذان كي صلاة دائما جربة لنعنى ضدك الدين تقوي يدوريه بكليه دين تقوي يدوريه بكليه وفي زمانه قرن جي لواض بصا كليو كاورا مقدرو يلو هي الصلاه اذاانك والصلاه مو يعني وخلا قرار هيو هغسنو قس خو حويان دهر عصو خو حويان سفيع انتجدي وري الله بسوارق رزعم ابيهم وحويان ما اعرفو ايو خو يير ما اعرفو مقنو يا شيء شيئ ومما كي ادلتو ان كو هلي عليه دشي ساناس داتك الا لذا بالصلاه طواقه صلاه الله اديمو يان وكاسي والشرع هي سليل أما اوغاويان اما وحكرو والدوري وحدثني عن مالك عن ما في أن عبد الله بن عمر سمع لمقامة أقيم تانكي ومغلي والحالة هو يسور بالبقيع ماشى البقيع وكسميه فأسرع المشياء سعود كمسود الدجي وطلاب ضهوصة كسوق علي المسيدي مسائك حقيسة باب لدائي في السفر السفر قد أحيي سينادمه يو على غير وضوء ويسلام الوادي بالكور وحدثني يحيى عن مالك عن في أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة صلاة دي وادمي في ليلة مهبين ذات برد قبو صاحبة إي وريح ضبين صاحبة فقال مرخاص أبو حويري ألا أسلوا في رضي حالي ورقوا ليها كنت كذا ثم قال أبو حويري إما الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محوهم يعمر المؤدن مؤدنك كي أمره إذا كان المرخي يتعي ليلة, ليلة مهبين باردة موقبو ذات مقر مرخاص صاحبة يقول إلي لها مؤدنك ألا أسلوا ورب الكوتس وكذا قرب حال القريه طيب حويا عبد الله ابن عمر وحو امر المؤدي كمسالدهس انو قدر اذانك مرك يا حولها سي جيران ارن تاس وحو يا معناه هو مشققه كاينيسه اما غس وحو في حديث ila hadithka sahihiha ama marfu'a ama khusum kaliya roobka inaa salu fadhaliina sahih أما amma sahabaadu waxa uga qiyaas qaate wax kasta oo mashada yaran faad uu ka iiban karo oo kamid tahay qabowga faraha badan hadanki oo kamid tahay waxa wayan dabeel faro badan oo kamid tahay dhoba وعلى اصل كل اسبوعه فسيح قام وقع ارغوبك يادبيشا ام عند الجمهور عذر دار لوجتهي كلو خاصن ايييم جماعاتك الصلاة حديد جماعاتك الصلاة لوجتهي كرو يبقى الله صلى في حاله ان يراهو وادك مره سوايان لا سوكلين بينهم ورسيده مساله ابن بطال رحمه الله تعالى اجماع وصلنا لنا اياه ام اجماع oo adeer hoob badan raabadoo jir iyo yar iyo bannii waxna shabti maaha xabaab kuu noqon ku qoolin اتماعه وحروهه كائية اشكال لا يوجد جدا وحده من المسألة الذي يسكوك له شيئا غالب كهذا هل هل هل يمكنك من مالكي؟ مالكي سوما يا هل يمكنك من على الأغلب هل يمكنك من قبل مالكي؟ غالب كهذا هو النادل طيب إذن هل يمكنك مرقى صحاوية عند المالكية والشافعية وعيقما الضبايشه في الليل وبيع بذردان أما في المهار بذردان ما هيقما طبعا لك العيش عند المالكية تشاهد إليه ساسي قرار أين كسعونه؟ يعني في يدو قيبة بضن وخميدة لكن يسألون السوسة ضدوط وحوية ولغوية الغياس مالك حل ما لكنه ورنة لا أصلى وفضل حال حقا لم يكن شيئين وآذان خلكل قدري وحدفني عن مالك عماتي أن عبد الله بن عمر كانوا كان محالا يزيد عن إقامتي أقيم ثالك كان كالزيادين في السفر السفر قمره وكجره وصفر مرتي وكجلو واقيموا جلو صلاه الا في الصبح سبحانه ويعره فانه كانوا حي الاديثي فيها و توقف فيها صلاه ويقيم و يقيم جري وكانوا حي يقولوا كيذا انما الاذان اذان خو الذي امام كاسو يتبع الناس ضق سو رقيا ملي حديث ممكن ان تستت كنيه وحبا ان اذان حكمتي سو ها وياه ضق الله يرويا انا ما نعرف درهوري يكرغي ما تكون هي ما خا با طيب انما الاذان الاذان كل لامام امام تو سونه الذي امام كسائدي تابعون ما صدق عيسى ورغى عليه حقيسه هذيهم وحدث يحيى عن مالك عن شمعروته اما روها بيع رغض الزبير في سفر السفر مرخص بالداي فيش يتهاد دورثم ان تؤذر الى لدثم وتقيم على قيمتي فعلت وصغيرتهم ولا تؤدي واحمل قال يحيى وحويري ثور توباركمانغلي يقول اش لا باس ببعض المال اي يؤجل الرجل من كل يؤديه وهو راكب والحال هو يسور رجل حاريه يؤذروا لغا حالينيو و حاله هو يسور راكب وحفوشه ياي اديغو اسكوتا او باد اسكا اديبي و ما خا و اسكا اديبي اما فدسياجي وتا و اورخاغي فوشا قواي لدريك ويه. مرحبا سألتنا دافن صفرك إلا أدبه صحوة صنة تلية واسكة أدبان قطع لأن آذان كحك مضوك خاص وما أهضتك إن الله يعرف فضائلك لا أقصبه وحديثك أبي السعصع لأنه صلي كنت في إني أراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في جنمك أو في باديتك فااذنت بالصلاه او حول يا فاذن بالصلاه فينا ولا يصوم مدا صوتين جن ولا ينسى من شيء ولا شيء الا شيء لله يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم حديث كذا ملك وحاوي هم حكمه كلام كجلته مره لكن واجب الاقوامها وحويا واستفضل يا سنه ويا وما يثاب على فاعله ولا يعاقب على تركه ويا wallaahu muqarrabu rasul saadati waxa wayn dib maal mar qataas ibn umar waxa uu xusay in jira awrjis isagoo fuushan muslima dibtiray waya urayli maabi barmarku maabi barmarku kaan fi tamheen khilaafku wuu idii fi sahaba inuu qafi soo gaadhi fuushan waadib karo khilaaf jilmi illa tabi'iinta la raayay wax kala haysi sida qataayo kale لكن محوّج ماذا أذامك إذا كان حكم ما هو كدنية وحدثني عن مالك وخالك أصدقى قال صلّوا في الحالة ما هي التي قدرها هي أذامك ما هي التي قدرها هي حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح مرخاً من إصلاقها الله أكبر قال وخالك أصدقل لسا ساسوية وحاصرين حيّ مرخاً تقشي كالي والليمان وتقالي السنان بعد ذلك يقولون أن الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبعده العلماء ما هي شيخ دتك هداك قاليبه تير محمد حقيقه عييفه قاليبه حورنه مشي له الله على الصلاح حي على الفلاح في المحال او لبا جهر اما افر جهره متي اضوته حي على الصلاح حي على الفلاح مشكيت وانا خلاص صلو في الحاجه بعده الدكتور ilaa laakiin dakar iyo baloon aad iyo aad ka soo socod toog ku qaadaya Soomaa Imi wa soo وحدثني عن مالك عن يحيى المسعيد عن سعيد المصيم أنه كان حيقول كيرا من صلى بفكتك بأرض فلاتم وبرنام وبهقوريا صلى وحكتك عن يمين بيكتسا ملكم باكتك وعن شمال بيكتسا ملكم ملكم باكتك فإذا أدى الملكم أدى ما أدى ما أقام الصلاة الصلاة وقيمه أو أقام وقيمه صلى وحكتك وراه قذاشيسا من الملائكة الملائكة أمثال الجبال كأمثال الجبال وتشبيه بريق wa tashriif wala jiraa sida waxa wayaan buuraha oo kale sida malaa'iis ku haysata faro bannidooda baa ku dadow tukraleys ajeeb halka mas'alaa hukum aadiga baa ku dars ka fiiri وموضوع حاجه سوا موضوع حول كتب الجواده سعيد بن سعيد تابعينه حاجه كونه رؤيه مرصعه لكن ما شاء الله انت اسكوزي طيب كل وهي حديث صاحب البقجره اهم الضعيف هنا والمنن ان كسونا وحكم كما يسوي كجده او كيليه وحا وياهم وحان اغنى الطفكه حدي امام كان خل شخصي وكحره من عينه حقوخي ساري من جهه اليمين صوبه حق امي دكت الشخص الاول حقوي و حقوي ساري كله بعض جلال سومه و ما يجيب فحروق دقهه ملي ديدو خسومه يا فضلو حيد عملو يوبديو بحان با قال لي ان ديد مركا سخوايان اي حاجه الله اي ساري حاجه, حاجة ما حكى على من ديدو أرنكاسي مبنانتها في برئانة محذوذة مثل حال يختص بالملايكة مثل ملايكة خاصية أسألها حق خلاف موجود في دعواني أشخاص حلو كينية وهنا محاوية حقها وقفنا كيسا وميليتا وقفنا بيثا وكيسا أسألها مبنانتها ملايكة قنون إولياء مثل ملايكة عام مثل ملايكة خاصة وطاعة ومسألة الأسوحية مثلها انزل الجمهور وحويا وحخاص خطى حكم كلي وحويان م라이رت وايه وخیناهن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه مرشي وذكريي وحا دعدي وخیري اگونكي اني اگونكي وحا نغ استاغنغو من وراء الامام waliyah hawayaan gadaashoodana waxasiis taagtay ajusada diwasmaanti waxa way aydoohay dhayib ay maro marka afartiinasaas ee qawaano xukunku wuxuu khaas u yahay waxa way malaayisay qaba laakin abu yusuf inkii lorinjiray ee yabubi ilaahim u yiis lorinjiray abu hanifa saaxiibki yaha ee abdullah bin mas'ud baa waxay qabaan imamku hatay laba qof ayeen bartan ويمكن يكون في شغله بيقرا لا ما نادي بس هكذا الفرق حويا هلكاس وخوا خلاف قديرا قدر السحور من البدايه اراخ لا الله قدر خلصحورتو حلكيم وكجوغا حلكه وسوخاي قبل اللهم سعد باب احبابي قدل السحور سحور تقدم كامل من الندى حدثنا يحياء عن مالك عن عبد الله عن عبد الله بن الدينار الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري ان بلالا بلال ينادي و ضوا قا و قدما بالليل حبل سكل و شرب عبا حتى يناديه الله طواقب مكتوب عبد الله مكتوب الله طواقبه عبد الله الوليدى عن الوليدى طيب تاسم عليه ذو حويا سحورة وحيكب الله وتاه وآذان كغرية ذاكراته دا. وحين كنت أماته آذان كالضنبي طلوع الفجر حل يا انتاسو إياه طيب وحيرنا وانود حيو وحدثني عن مالك عم الشهابي عن صالم عبدالله بن عمر أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغادر حديث في سمانته صالم وتابعي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحوري إن ينادي لك حديثه ربح الجميع ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي لو ضواقه ابن ام مكتوم قال وحولي وكان ابن مكتوم هو الرجل الاعمى ويندر لا ينادي ما ضواقه حتى يقال له لا لويرا اصبحت اصبحت ولا بليت ولا بليت كريمه دهو وكان ابن ام مكتوم الرجل الاعمى بعض العلم حقا وحاول ومدرج في خطا وحيراه حق ضالقه درايه مقام محاويه النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابيه وتبيراهم وقارضنا وحيليه ما يحويان حق قاد بيلييه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكلام وحويان النبي صلى الله عليه حديثه مرفلو بجلو مرفوعا مرفيان وحويان ماها مدرج ايلي في مساله الكسيه واخلافه وفجره لو كان سؤال جملان تنبيه اصبحت اصبحت والد سعيد عاد كان ويان معناه وقال فريو قصي والله بالاستعداد موقصه صباحي معه والصبح حي بقى غاري ويا صلاه إيه في, السب... في الصباح ويا الروتين ذا <تصفيق> ح... ولا ينادي مد وقين حتى يقاله لا الويرا اصبحت اصبحت لا الويرا الله متعور بابي في ستاحي صلاه الصلاه الفرفوشه اللي ببابي هالكلام ذراصلو في فرويا فانا صنو بوكاليا كيذي لو لو جلل يا صلاهدا وخا لوو جلليو وكاس يمرخص حويا اا وحيك اللي يجي وحلو يحيى عن ذلك عن شهاب عن سلم عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو الله صلى الله عليه وسلم كان وحوا اذا استطاح الصلاه الصلاه, الصلاة مركوف الفطور رفع يديه بمعنى مركوف دورين وغلو يار الفطورين رفع يديه قعمل سكر وقضي حظ وممكبيه لو دي سقربوا المقابل الكوغة واذا رفع رأسه من ركوع ركوع لمركو مدحي سكر وسوقا رفع رفعه مقرب وقضيه كذلك سا سوكله ايضا نقض واي ايدنا ومسر هذا يعيد ايدنا طيب انسع عمو بس أللا مركة وحي يرى تكبير تخلافه كتيل والسوهية وبعض العلم وحيقبان تكبيرتها سحوي وحمد الله ده... تكبيرتها ما يقع معها كل وقال أيوه خلافة كثيرا أخذوا حقنا ويبنوا ليسا صلاة كبيرو بطلتها للصلاة في قراء <تصفيق> وكانوا محووها الله يفعلوا وكان سبيل ذلك أرجاء في السجود السجودة صدح من الربع الصعر في النصوص اما في السنة أفر من الربع مجلعا كل وقال قع معها كو عند مرقى سحويين تكبيرت الإحرام مرقى الحرام يساعدنا كل وقال أيضا or yaana taasu xawayn waxa ku bannaan allahum istaanu hukubana biyadana الله sad xaalo inaad allahu akbar oo gacmaha qado allah ku tadbisiiso iyo allahu akbar oo gacmaha tadbisiiso iyo isu mar ka dadso allah sad xaas ku bannaan طيب حديث كالكوصة على المسألة هذا رفع اليدين والمتواتر سنة لكن عجبتها وطنوحة كبيرة لحنافية إنه هو أصحاب رغائية وعين عن صلاة ذو يبنون قامها كل ما قد يكتب إلهيه إلا تكبيرة الحرامة ما قد يسموها مالك الحرامة يسموه يعني مالكوصة كل ما قد يسموها ولذلك قصص مدرنا واحد للشافعين يا حنفين تنح مرين الهقع علي قاني من شافعي سياتو كانوا يا مسائكا سوم من حنفية جوه من اي مسائك سيسو قلي وقامنا وقامنا وقامنا صلاة وكاب وكاب وكاب وكاب دي وحنو خناو وقلوا يا قاك ونقاسا وحو يا ولذلك بعض العلماء الشافعية واحد العظيم إن يدلي قارب بعض العلماء حرفية ومرخص حوياً أي السكتان أو مرخب الساجد حرفية ضغطاً لقصة ريشات عيدي قائمة بالله القبيلة هل هو بديليبه والله إذا نقل صلاة متو كذلك ويكو عياري عين الضعفية نقل صلاة متو كذلك ويكو عياري عين الضعفية بينا سادلت يدها وحكاق ريماء البخار ورحمه الله تعالى كتاب المساروها كلها كتاب والإله هو أجزائد كمهدية هيت هي حديث مرك القرية إما على المساليد وإما على العباب وإما على الأجزائي وإما على الأضراف وإما على الإعضاء أبواع تصل مؤلفة طيب مركة هو كي يحوي المخبار من حتى تستقل يو الحديث إما على المساليد أو على الإبواب أو على العللي أو الإعضاء المهم هو حوالي أن يعود وخارج جسم مكثري كتاب وحويان تقريبا احمر خاص وحويان الى وحصور يا حديث يا اثار وكان مركل اسود دار الى وحصور لري مرخاص وحويان عند اللهم سن سغاشم يا افر ميلها تقريبا اصلا بس بقول يا سغاشن يا افر ما لاسبنا ا مرات قصص برافل الله تعالى وكيل دونتها خاصه غريبه لمصر جلائل العينين جلائل العينين في تخريجي أحاديث رفع اليدين الماء بخار جلائل العينين مليلة جمهور كمارك مسألة ويس هو فخصيه لكن حنفي يدين بلك الواي يقعوا هاي الصح بعض العلماء وطابعين تلك يقعوا هاي صحوا قادرية بي ذلك هاي صحوا سألها سيدي ودري الشريم مثلا الإمام الملكة صحوي أبو حنيف وكلي يقول أنه لا يرفعه في التكبير إلا في التكبير الأولى بوليه تكبير ترميه في الله وقادي معي بوليه إمام المالك ملحب كيسر عده السلام مشهور على قادي وقبع المالك كيسر مشهور على قادي وقبع عند أصحابه المالكي أنسر عده ومدوّلان إمام بالي وحكو الشيخ إليه وحك الوقت ضعيف فيهن إلا يفتتاح السلام علي سعاد الله مثل يموياني المميس الله والصحيح انت وقرب اللقاء هذي وإذا جاء النس خرج شيخه أنغس عنه الله. اللهم استعان وكانوا محوان الله ذلك كان أرنت في السجود سجود الدحل إذا أرنت أمس من جنب وحدثني عن ماليك عم شهابي عن علي بن حسين وعلي بن ظالم أنهم قالوا بحويل وأسين العابدين انه قال الحريري كما رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكبر كي, كي تكبير الصلاه الصلاه تكبير الصلاه عايشين مع عبد الجيب وان علي بن حسين بس علي بن حسين بن علي بن طالب وحويا سيل عبيديلو يقانح انقص عمر منظره على جبته من السلام غريب وغريب سامي واليمن يكبر صوته تكبير سنجره في الصلاه الصلاه كلما خفد مركزه خاص ما خاصه وهو يغفر سد يرفع مرفس فوقه سوتو فلم تسل كميزون تنقطع صلاته وصلاه دي سنتي حتى لقي الله لا اله الا الله سبحانه وتعالى حديثه موقد على هشيم صوصي في سوريا سو مرفوعه ومتصله وحدثني عمالك عن حال سعيد الانصاري عن سلام يسار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا وكرموا وحو ومرصل كانوا وحو يرفع يد قبيسك في الصلاه صلاه دحيله وحدثني عمالك عمرو الشابي على بي سلامه بن عبد الرحمن عوف كان هو يصلي كيتك يا اللهم يا رسال هذا وتسيه صلاه فيكبر صوت تكبير سنه كلما فطر ورفع فاذا انصرف مرق كبحي قال وحيري والله ما قطعت اني ارجو لا اشبهكم كيدكم ايبارح بالصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك صلى دي واحد ده فرع مالك عمل شهاده عن أن عبد الله الله بن العور كانوا يكبروا في تكبير الصلاة في الصلاة في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثوا يحيى عن مالك وعما في كل أحاديث سواء كان مرسلا أو مقضعا أو مقلوعا يسوى المتسوئة اسمية في سعر الخارج فلما خفضوا مركوا حويا كلما خفضوا ورفعوا مرخصوا كرصوت صوت ورصاموا في رصوت هصف, هصف. وحدثوا يحيى عن مالك وعما في أن عبد الله بن عمر كانوا يحوى إذا فتتح الصلاة مركوا في الفلتو رفع معناه مرفوض الدورين وفصلته وياه وسيده في اداره ال قراءته في السعد بالله يشهد ارغج الميم ماخذ الضم تصور خاص حويا درا ادوالي ماخذ حويا فاذا قرات القران في السعد بالله يشهد ارغج فالقرانك اخريده ما اد ولا يخفره ترى القرانك اخريده شيطان ما وما بتحرير و بصقل ويه ويه معنا مرقه الضومته ويه قراءضه اخر سيده مرقه تنو اساسا اذا افتتح الصلاه مرقه صلاهنا في فرتا دوري سمعنا غشو رفع يديه قعبيس و قرقاذي لمرقه دور حدو من كبير لمديس غربود سو قاضي سينيه الله سبحانه واذا رفع راسه ومد عيسى قر مرخو سو قاضي ركوعنا رفعهم وقاضي دون ذلك من وكيه روسي سينيو بمعنى غرباء مرقاضي سينيل خير وكيل سفي او دول وسرسار سورسله وحدث لي عمارك عم ابي معين وي هي وهبر قيسان وليده نعيم فضل بن الدكير ومنعي وهب فيسان عن جابر عبد الله أنه كانوا يعلمون كيف برا التكبير, التكبير التكبير التكبير في الصلاه الصلاه الحنينه قال بحوري فكان وحوري يأمرنا كهن أمر أن نكبر إنا عنه تكبير صنا كلما خفضنا ورفعنا مركز ونكره أصف ورسمه ونكر أنه وصوك عنه واي الله سعى وحدثني عن مالك عبد الشهابي أنه كان وحيقوله كيرا إذا أدرك الرجل لكم ورقوها ليلة رقعة رقعة فكبروا تكبير صنا تكبيرة واحدة أجزال عن تلك تكبيرة عفا اذا ادرك مرق حلال ارقد قفقه اركع على الركوع وقال اركعت هذا تيما هذه هذا ركوعا لله ديا ركوعي مرق تسوخله او تكبير صلاة تكبيره واحده اجزاء علوي كبليس تلك التكبيره التكبير طيبه بمعنى ومحي لو تكبيرات وهذا لو ديه ميدوا تياس كخريسين ميدنا واتي مرق على ركوع مر سي ركوع عيسى سي تكبير سلسي لبديه مرتبه لبديه ما اورم يسمد باكا فيل ميد باكا غير فيل بالشط للهكي وين ان بيقولوا قاعيله ادري شدانقده سماع من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر الغالبه قاعيسد السلام لان لبديه وايش الهدف فيها ااا قرخو وحيري تكبير ركوع سيدا بس لوه تاغي كرابا حتى وحاوي ركوعنا ده لمصحلي هو قلبه قطوا سنه وصحيح واجب تكبيرات انتقالاتي قال لي قال وذالك شارون تاسو اذا نو امرك نيوودو بتلك تكبيره تكبيره ايدا استاحه صلاهتكم اليوم لكن سي علي هكا واحد بهيم من هذا الجمهور دات بركو المركب بعض الناس فكو كسو على الهلام الله هو اكبر بيدينه يقوصي فور وان بي واخا ويو تكبير الصلاه تكبيره الاحترام كم قدره تلميده كدخدا بشروطيها سمح ادو تشاغرينا دعاده وني شروطيها والا عدي يقوصي فور سنيا وخدو تاغني كاتغاي ركوك حلو كمان جده صلاة بتقول صلاة حرب ساسوي وانا قمت اتادوا الله اكبر اتلا مرخص دعمه تطبيقتي كوره ده اما مرخص حويا سرقوع قال ملي وخد وداري كاسي اذا انا ومركم يودو ويا مثل التقديرات التجديد تايدا استطاحت صلاة سادعوا كفففته يمنو الشهاب لاكيف و ح قوامة تقانا تكبيرة الاحرام كالسيده با و سنو قوام مشيو كنظي محاوله من ضلتها يجمع تكبيرة الاحرام سيده لا سمي انفروض لكن وعيره علمود قول و خا شروط و و خو شروط ايو اركانتي وجبات تصوغر لما نعاس اجره سيده كيو احمد وخري وحلوه قال اركانته وحذيف القاصحويين شروط اوخي الصلاهو قبل الصلاه وصح اركان صحيح في الصلاه للصنايه يوجبات طلبو لكن اركانتي وجبات كفرقو دحي وحويه ميراه وجبات كاضات كسوت ثنا صلاه ودوي بري حدث لو دوره بري سجيسا كوي قبا اما اركانته سجيسا لو المهم وحيري قال ما يقدر وذلك هذا سيدنا نور مركو يودو بتلك التكبيره الافتتاحيه حصلت نور يود وسيله ما لكم بالا ويدي اي وسيله على اللي تدخل مع الامام يقالي امام اسمه عيسى فالنصيه تكبيره الافتتاح تكبيره الرحمن في قلوبه اشتاكواتي احرامك. اسكفيني. اغسلاتي ما اخوان الحرث. اللاكي اعجبتو عكب عظيم. الله اكبر ميمانك يلو. اضلال الحرثين مضموذو بسم الله الحمد لله مباتلو فاتحن بب الله راقير. كمان راقل هذا. فالنسية تكبيرة الافتتاع هي والتكبيرة ترغو كوي اللوبي. حتى صلى رقعتم. ويسرقوا عونة تكبيرة ترغو بلوبي يلوبي. حتى صلى اللوتي رقعة رقعتم. رغ ثم ذكره وحصوصي أنه لم يكن الناحيل كبرته تكيكا بتكبير صديق تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع الركوع ما كتبير من تكبير وكبر في الرقعة الثانية رقعة دي اللواد بالتكبير صديق وليس أشواء سعطاء بل هو شيء قال أحمد الإمام المالك يبتدئ بالله بسلاة وسلاة ديسة أما يبتدئ إنه بالله بسلاة وسلاة ديسة ما أحب الله وبكر كعلمة إلي حقايا ولو سهى هدوثة ويمعلماء إمام ع عن تكملة الإفتتاح و تكملة الإحرام في دوله و كبروا تكملة الصلاة في رقوع ذلك عن أرنطا و حمرقيا مجزيا عنه كالكوديس إذا نوع بها مرقم لولتان رقوعنا افتتا... اه... تكملة الإفتتاح تكملة الإحرام في <تصفيق> سألنا محويا نبع إمام في صلاة اللقلية في خيو نحو تعشيكم معنا في صلاة دي من كذب واحد على تكبيرات الصلاه حرام يقول له شيء من اركان الصلاه صومه واي هي تكبير ركوعي تكبيرته لو بي على مذهبي العظيمه كدسن وخه كداي شيء من سنن الصلاه وعلى مذهبي وحوايان امامي احمدي غيرتينا شيء من واجبات الصلاه وكتين طيب كذب رقعه دي لواد ما خيل لو كاين وحسوسه انه مركز wuxuu ruxay allahu subhanahu wa ta'ala wada abuurkiisa saaddis masuubillaah bayya oran cad kadibna marji damu takbiir saday in salaad marxuubillaabi oo haduu kow ka oran mise waxa weeyaan halkaas uga siwadan laba raacado u taayda ina maaligu xur uu soo bilaabo laakiin mas'alada kaduguro in soo bilaaw jacal laakiin mas'alada kaduguroey mas'alada suum hay تكبير تحرم لكن ركوع للمئلوبين فكوعدي تكبيرتدي وتكبيرسدي تكبير كانو خنديسي في افتتاحه ارونتا سو واصح مليه را عاد انا و تكسمري طيب مسالهنا لكن السوسو ضض على القول الراجح وحاوي الصلاه دي سوغتو سو هو الصح بالعرب marka abd arloob markan loo kacay hadii uu markaas xawayaan imaamka marka uu run ku san yahay uu xasuustay halkaas uu kaga xiranay runaa soo tabo oo ku jira sidii qof masbuuq ah ay laga warreemaysayadi ayuu la خدارو طعي تقبلتي ولوي رجعت لله مرض الله كاي محسوسين نينك الصلاه بالصوب لله يا بسم الله و بس يا ساشي ومبلودي وصوب بالله يا انا قولت غاجحي لكن وخا رجعت ظهرنا اني حتى لواحد رجعتنا لوال حال كبلاويه و خوك بلابيه حتى امانك و تاغمك و ولين و كيم هضوا امام شو ركوعي حص قف سي قف مسبوق هاي صلاه غيرها مره ام بالله احنا هلق ركوع عم بكهر رجعت بسقوا امام قبل صلاه لما يسمى رجعت بسقوا كعيا سبب فما جلس قال مالك خوري وذاك قال قس حيد انه امرت لي بتلك التكبيرات التكبير الطيره في صلاهاتي وسويل مالك ما لو يدي افضل ديبا قال مالك خوري في الذي منك يصلي تكري لنفسي مفتيسا فمسي تكبيرة الاشتتاح اللوبي إنه يستعنف السلاة و سلاة تسويه قال على مع acceptable في إمام رحيم في إمام, إمام كاسو ينساء اللوبي تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الله كوفرط من سلاته قال على confiance رحا نوحة صنعكها الأن يعيد من الزوافر و يعيد من خلفه أذي كثير صلاة صلاة وأصل و السلخ Bees وأ saben أن أذهب ويليام كان شافييه بدل ما واحد المدرك او تصوبيا وموديه مذهب كاينه لكن مذهب يمال الفضوريه شوف هذاك فبدله واحد يسال موديه اني مذهب كي هو شافي فضوريه لكن الفضوريه واجب بالفضوريه راي يشوف فضورات حتى يفرق بين صلاتي قال وحولي ارى روحا الاخر يعيد يصلي لي اسنا يويعيد ويصلي من خلفه يعيد خدمه صلاة الصلاه, الصلاة وان كان من خلفه قد كبر وان كان هذا من خلفه وعدي كدبيسي قد كبروا قواتك وصدى فما بي يضر ويصعله طيب مساله حادث في ال... حويه امامك تجربتي باللوبي ايه اللي يسوي استغفر تخاف شيء ولو حتى في ابن الشافعي وبس هذا راه حقا ما حطوه سده حطوه كشك يومه تلبس ملابس انتو انتو احرامك يا وحيره وحاوي الصلاه نيلا يا تقبير تاع حكم الله هذا بس بدي ادوك شكيو بس حاول سلادي حطيتك بقوانين مصاد الاوراق غير مش عارف ايه حد بقى سلادي انو سوئل لا يسمح لكن دتك كذب ليا لا يسمح اصلا حد بقى قالو انو ارتي وحي يداهي قد ما مرسي مسايده وكله دعاء حساس امام با ورا مرخصه الله شري منك مخدم كنت فيه ما ويستقبل ما فهمتش ما في ماذا ما ما هو يعيد الصلاه ويعيد الإمام ومن خلفه وسمه وما في عندك وفي ماذا في الشاشيه يمداهيته كره وما مخي امامك كل يرسو علم ده 80 والصحيح هو ثلاث سبن ولا حكومه امام ما ادو شيء و امامك ما وخا سو علمي وخا وين الله سبحان امامك كليه ضفته دميسه علميا طيب waa aye mas'aladu waxa uu ila looga dhigaa sideedaba shiqiga waxa fiican murxal daray sanad illadii sanad faan taa daru illadii sanad doonay fudiya illaa waxa uu uga dhigan quruxa Rasulullaahi (alayhi salamu) ajma'iin imaamku ha illoodo laakin dabti maamul taa tibir timiri loo arkan ti salaaddu way u dhameystirantahay jeri iyo wara waxay mooday igaa ka saasi mooday murx waxa لورال عوندو ووتوكي لبان اي هرسيهي مخصوين ضد سوق قف صوجينا صوما قف كاسيم مسوب بالله في صلاه دي مساوتي بكسي ودايا قدم محاوله لوراسي ورمال صوب بالله والله انا اعوض اللي ويسا قوالا في المغرب والعشاء مغرب هي شائقة قرارة ببابها مرغاس حدث لي يحياء عبد المالك عبد الشهابين عبد محمد بن الجبير بن المضعيم عن نبيه أنه قاله بحيلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليقرأي سورة أخرى في الطوري وكتاب في سورة الطوري سورة أخرى في المغرب في صلاة طيب هل كنت أسكفي للشيخ محمد بن الجبير بن المضعيم عن نبيه عبد جبير مضعيم جبير مضعيم حلقة ونبي مغلقة walaa mas'alama mas'alaha lugutu saleeyo hadithka nabiga sallallahu alayhi wasallam dhageysigiisa marka dhageysanaysa تحمل ee qaadisoo in taxammul iyo adab ka la jeedo somo taxammul sabab khalqaadisoo leysan shab oo leysan لكن islaamta shadiima laakiin marka dadka ugu gudbinaysa waxa shadiya inaan muslimtaan wax loo dirisha hadithkan jidheer marka hadithka ummaga layay de wuxuu waa marka saxwaya وكا اللهم ساعدك وخادم صلى الله عليه وسلم وتفعليه وحدثني عمار بن عمرو شهاب الزهري اعوذ بالله من عبد الله بن عاصم المسوقي ان عبد عباس ابن ام الفضل بنت الحارث باصمع ثم قشئ وهو يسوي يقرا سورة الفرقان والمرسلات عرفا فقال ضحيتري ي... له يسوي حق ترى يا بريه ويلك اليوم لقد ذكرت لي وادي حسوسي سي اما لقد ذكرت لقد ذكرتني وي حسوسي سي بقراءة كقراءة هذه تنع الصورة صورة نقل اخليه لقد ذكرت لي حسوسي بقراءة كقراءة هذه تنع الصورة صورة بأي حسوسي إنها يذو صورة لآخر ما شيك يقدم بي رسول الله ومغلس صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة كقراءة بها صورة في المغلس مغلطة نبي صلى الله عليه وسلم قراء تنبغي له تسوق دميسه هي و تاريخ ولا حسوسي و هي وغار اسمه صوصار و عن مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك ابي عبيد ما جيسه وخلى له عبد الملك و علموا قيمه كبيره بركون حي باليدين بركون حوي باليدين ها ها و قال اسمه هيا و عبد الملك يس كاسو هذا عن عن عباده بن النصي عن قيس الحارث عن ابي عبد الله الصنابي قال وحول قدلت المدينه عن صغرى في غرفه مكر السيد قال فصليت وانت وراهم الى المغرب المغرب كنت قري فقرات في الركعتين الاولى لي لوديت قعدوا وين ريو وحو اقري بالقران فاتح هذا ايو وسوره سوره سوره سوره كحري امن بساري ومفسري صوره خبيثه كويس قال قام صوره خبيثه قال كو سو هذا كسي دراما يا والفر والصحيح وحوي يعني حكم لو ذا صورته حجر الله رسل بالله اذا لا سو غاره وحا ويا برب الناس وين طبيعي مرخه المفصل كسار المفصل اوصاب المفصل طوار كسار المفصل سبعه خمسات طوال كيسه كويس عددها صورته قاف بالله الى صورته حجر الله رسل بالله الى السماء اذا البذور شنو لغا اوساط المفصل ولا لا بلاوه سميدات البروز الى لم يكن الذين فشلوا يقعروا قصار المفصل لم يكن لرد العملاب بالناسيه مرقم وحو اخر طوال المفصل وهو سميدات البروز هي كسره هي طيب كسره قصار المفصل الاخريه هذا عفوا هذا قصار المفصل الاخريه ولابيكون هي وحيكوس هي ويا مرق قصار المفصل أشياء الأوساط المفصل ثم قاموا ويساق في الثالثة فقعدوا استحادوا ويساق فالدنوت من هو أن يكونوا هذا حتى أن ثياب تركيه لتكادوا أي سيديسي أن تمص إلي ثالثة ثيابة الكيسة نرخية الكيسة للأسلام القريمة فلن أخبروا لكي سنة إنه الصورة الرائية ينقل فلن أخبروا لكي سنة إلا المجن الشيخ كتب قرآن المسيئة كانت قبر المجنة غوغل لا گلاان ما جيرن ما فارتي يا شيخ غوغل لا ما جيرن محال اشو ينجل و حلا هادينو لاب شخصي واخو جيره واش منو خفتي ساييييي مل كان دمك ساكو قاطا الى كسوديا تا اسوديس دو نو نودورو اسوديفي لكن اي قدي خطتي ابناخ لاا هيلو سيدا علامتي انت لاا برغي مارخا سوا ويه ابا لادسي لو علامتي با saadadkii doon mar qashxaweeyaa qadadeey waxba sheftu wadaaday marka adiga hadda inaad adiga delaalkaagu ku rahinno iyo aad wax wariga u fuudiyay wariyali ka markhaf xuur qara inuu yid ogaada bal inuu wuxuu mar qashku baray faatixadii fal khowd dhaawade marfa wuxuu yidhi fasami'tu wa magliba qara isoo ku akhriyo bil quraan wa bi hada ayti aad riyada rabbana laa لا تزقها اللي حين القلوبنا و قلوبتينا دعنا إذا حديتنا انت المعنوني سيكدي وهاب لنا إله النوهب والمسيح من لديك أكثر ورحمة الحديث والمقاسي إنك, إنك أضيقه أنت أضيقه توقيت الأفرياء الوهاب الله وحاته الحبياء وحبيحياء نعم نعم إلا قد ذلك سيئا wa hawiyan bi ummul quran labada xadooda ugu danbaya labada xadooda ugu danbaysa madruk ka diilayaan laakiin waxa lagu dali jiray ilaay qaadanay u hadhni amaalaka ammafaan abdullah ibn umar kaano wuxuu ila sala marku tukanay wax dow karigiisa ay qoro wa akhriyeey fi al-arba'i afat wa jawiyaan amman fi kulli raj'ati wuxuu akhriyeey bi ummul quran iyo surati al جميعا تأسوها نحيناها وجلات توكيديوية الأربع لا سيوحي سيئة 2 ساعة أنسوا عنهم الهدد وكان الهدد يقرأوا كي أخرى كل كل في الصورتين لبص الصورة يوث لا يصلح الصورة في رقعة الوحيدة رقعات كرية من حين الفريضة من صلاة الفريضة تدع صلاة دواجة كمينة ويقرأوا في رقعتين رقعات المغربة كمينة المغربة كمينة رقعات المغربة كذلك صلى الله صلى الله عليه وسلم القرآن وصورة وصورة فاتح لي صورة صروق وقه لي وحدثني عن مالك عن يحيان سعيد الأنساري عن عديد من ثابت الأنساري عديد من ثابت الأنساري الكوفي واثقة من الجميع ورية ستة مهاتي محمد الكورية لكن بعض العلم تشيئ أفقنا يعني تشيع تشيئ مالوشي بأكالدويه <تصفيق> طيب سدا ممكن يرهو المراكير او كل دغه ييه تشيخو حويان وتون لو غهيو او اما افتاغو كسوب خاي لا لو تومي اما وحاي وا تومي لا تشو حويان شيعه دي لاوا يقيل ان جسعنا ادو هو شيعه لي واه لو يلقاني تشايو 106 تمورخي جينن لوهاد ودلتي وا نينكاسا مو جيدا عدين السالي تابي وين وياه امراد نعزب كوري ان قال انه قال وحيد صليت انت مع فقرع فيها وكو اخري بثري والزيتون وقيل والزيتون باب العمل في القراءه ها صلاه على صلى الله عليه وسلم وكب <تصفيق>